يعبدوها عبدوها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 هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم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 ائكهم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويحل عليه, ويحل عليه عذاب عَلَيْهِ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 هاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدو به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة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 قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عملك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ السماوات مطويات بيمينه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 والنبيين والشهداء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 ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء